والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الجن من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 كما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء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 وَمِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إن اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ علَيْكُمَا شُواذٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَصِرَانِ فَبِأيِّ آلٍ رَبُّكُمَا تُكَذِّبانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَأَلَمْ وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان فبأي ما هم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حمي منها فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء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 زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ثان فبأي آلاء كما تكلبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمتهن إنس قبلهم لم يطمتهن إنس قبلهم ولا جان. تلأ أي ربك ما تكذبان، كأنهن اللياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربك تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ أَلَانِ رَبُّكُمْ أَتُكَلِّبَانِ مُدَهَّمَتَانِ فَبِأَيِّ آلاء كما تكذبان فيهما عينا لنباختان فبأي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 كذبان لم يقمّثهن إنس قبّلهم ولا جان فبأي آل ربك مات كذبان متكئين على رفرف خبرٌ ورين حسابا فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام